لما يا دنيا عيب اتشي لما بلي اتاريني وعز الأحباب كفى ما مداريني ده أنا لا كنت أحسبك يا ريح تجيني في العدل أصحاب ما مداريني قلت عليا يا دنيا وتبلك عليا خل